بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل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 عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه عرجون لقالوا ذُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا من كل شيطان رجيم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 وَأَرْسَلْنَا لَكُمُ الْيَحْلَوَاقِ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلِصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق عشر من صلصال من حمائم مسلون فإذا سويته ونفخت فيني من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون من لا قال ابليس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأضلني إلى يوم يبعثون قال فإن 117. من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 119. عبادك منهم المخلصين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 سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقزوم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بأخرجين نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبّي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقط من رحمة ربه إلا الضال قال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّا نَجّوهُمْ إِلَّا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 ولا يلتفت منكم احد من حيث تأمرون، وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع،, أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين ولهؤلاء بناتين كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاريها سافلها عليهم حجارة وأنطَرَن عليهم حجارة من سجْيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن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 الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تأزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين 119. جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 112. بما تؤمر عن المشركين كفيكا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين.